لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين مفارقين إجماعهم واتفاقهم على الكفر حتى يأتيهم برهان واضح وحجة جليه رسول من الله يتلو صحفا مطهرة هذا البرهان الواضح والحجة الجلية هو رسول من عند الله بعثه يقرأ صحفا مطهرة لا يمسها إلا المطهرون فيها كتب قيمه. في تلك الصحف أخبار صدق وأحكام عدل يرشد الناس الى ما فيه صلاحهم ورشدهم وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة وما اختلف اليهود الذين اعطوا التوراة والنصارى الذين اعطوا الانجيل الا من بعد ما بعث الله نبيه اليهم فمنهم من أسلم ومنهم من تمادى في كفره مع علمه بصدق نبيه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة, ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة ويظهر جرم وعناد اليهود والنصارى أنهما ما أمروا في هذا القرآن إلا بما امروا به في كتابهم من عبادة الله وحده ومجانبة الشرك وإقامة الصلاة وإعطاء الزكاة فما أمر به هو الدين المستقيم الذي لعوجاج فيه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية إن الذين كفروا من اليهود والنصارى ومن المشركين يدخلون يوم القيامة في جهنم ماكثين فيها أبدا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 ذلك لمن خشي ربه ثوابهم عند ربهم سبحانه وتعالى جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبدا رضي الله عنهم لما آمنوا به وأطاعوه ورضوا عنه لما نالهم من رحمته هذه الرحمة ينالها من خاف ربه فانتثل أمره واجتنب نهيه